عزيزي تدري شنو اهم وصف لرمضان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه وهو يبشر الصحابة اتاكم شهر رمضان شهر مبارك تعال شنو مبارك يعني خيره كثير وفعلا الحسنات مضاعفة عشان شديد انت تشوف الناس كلها تنطر الشهر وتخبي بعض العبادات مثل الزكاة والصدقات والعمرة بهالشهر هذا وفي العبادة نفسها الفلوس اللي قاعد تطلعها نفسها والعمرة والمناسك نفسها لكن الله سبحانه وتعالى جعلها خاصية مو في غيره العمر مثل حجة والحسنات تضاعف والله سبحانه وتعالى يعد الصائمين ما لا يعطي غيرهم استغل هذه البركة اي مشروع عندك دين او دنيا تبي الله يبارك لك فيه ويكثر لك خيره ابدأ في الحين اشتغل فيه برمضان عسى الله سبحانه وتعالى يبارك لك فيك في الحياة